الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نوره كمشكات فيها مصباح من المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة لزجاجة كانها كوكب دري يقود من شجرة مباركة يقود بشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا سيئتها يضيء ولو لم تنسونا نورا 118. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم